فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِذَا جَاءَتْهُمُ الصَّلَاحُ هَدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ ضَلَّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 لبَينَ لَ الذي يَاقْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلََ ال الذيينَ كَفَروا أنهُ كانَان كَذِبين إنِماَا قُولون لِشَيْءٍ إذَا أردَناهُ أن قلَ لَ كُ فَيَكُ